براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري كِين ورسوله فان تنبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذابنا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ وعهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ لشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَنَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَدُوثَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أبلغهما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم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 يظنون بافواههم وتبا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر Innahum la aymana la hum l'علahum yentuhon Ala tu pati lunun qawman nekathu aymana hum wahanmu bi ikhradir rasul wa hum badanun تَخْشَوْنَهُنَّ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ويذهب غَيْظَ قلوبهم وَيَتُوبُ الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة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 اجعلتم سقايت الحان وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وهو أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم حب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قلين إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قترفتموها وأموالٌ قترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ عجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم لضب ما رحبت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 Sumpah Ya Tuhan Allah dari setelah itu kepada siapa saja. Allah Maha فلا يقرأوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا للناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم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 dan berlangsung be audit banyak seperti mereka yang banyak dan berlalu not betul Allah في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواتئوا عدّة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء واعمالهم والله لا يهدي al الكافرين al ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله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 tidak dibandingkan kaum yang lain, dan tidak mengetahui apa yang mereka dapatkan. Allah وقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن تحزنن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها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 لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون إلى آخره وأرتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو رادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لقد بَتَغَوُّ الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ لُمُرَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذلِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَنَسُوهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Qul hal terabasun bina, illa ihdal husnayin. Walahnu terabasu bikkum, ayiucibkum Allahu bi ghababim min ngidhii, atau bi فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعنوا كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم وبعض منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه ولا ياتون الصراط الا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 Wya'hlifun bilaahi, innahum lamin kum, wamahum min kum, wallakin nahum kaum yang yifrakun. Lao yajidun mal janau mgharatinu mudhakalal walawilaihi, wahum Wahai mereka yang mengambil kafir dalam kesedekaan, jikalau mereka memberi daripadanya, mereka akan berpuas hati, dan jika mereka tidak memberi daripadanya, mereka akan tertawa. Dan jika mereka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 ويقولونه وأذن قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحبة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب Yahlfun bilaai laku menyuruhkum, Allah dan Rasulnya, apakah yang menyuruhkum, jika mereka beriman? Aku tidak tahu siapa yang menghalang Allah dan Rasulnya, karena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 ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفّت بعد إيمانكم إِيَّاعَفَ عَنْ طَائِفَتِ مِنْكُمْ تُعَذَّبَ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِدِينَ Almunafquon walmunafquat b aghum m b aghiyah murn bilmunkeri wa yanhawun an almagroof wa yaqibzun aidiyahum nassulillah fa nasiyahum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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهمون Mengarif dan menahan dari yang mustahil, mereka beribadat, mereka berzakat, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير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 Fiya tubu yuk khair alaum, wa fiya tawlau yudzibuhu Allah azabnali man fi dunia walakhirah, wabaluhum filadzimi waliyu, walla Mengahad Allah layanatana min fadlhi lana cedqa n walana koonatn min alsalihin, fala mmaatahu min وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكره ان يجاهدوا بامواله سين في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم ما اشد لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء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 كم رضيت بالقعود اول مره فقعده مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ان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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِ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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العراب اليوم انلهم وقعا الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذي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 عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزننا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأي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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَضْعُون عَنْهُمْ فَإِنْ تَضْعُون عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضْعَعُ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخرا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 وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسولهم والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما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 وَلَيَحْلِفُنَّ إِن رَدَّنَا إِلَّا الْحُسْنٰ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ سُسِّجَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ الْيَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن السسغنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن السسغنيانه على شفاجر في نهار فانهار به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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لامرون بالمعروف والنسل يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَكُونُوا سَاجِدِينَ مشركين ولو كانوا اولي ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اي فلم مات بين لهم انه عدو لله تبرأ منه In Ibrahim le awahul halim, وما كان الله ليضل قوما بعد izhadahum حتى يبين لهم ما يتكون. Inna Allah bi kull shayin alim. Allah untuk membuat Allah dan kebunan dan kebunan yang berhubung dan kebunan dan kebunan yang tidak ada di Allah dari dari kebunan dan kebunan صار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيق قلوب فريق منهم من بعد ما كاد تزيق قلوب فريق منهم ثم تبع عليه. Walaupun ketiga-tiga yang kuli, hingga jika berlaku pada mereka apa yang mereka takutkan dan berlaku Tidak ada yang dari Allah kecuali kepadanya, maka berlindunglah kepada-Nya. Inilah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 وَلِيُنذِلُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ الَّذِينَ يَجِدُونَ فِيكُمْ غِلظَةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم